بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 أرسلهم عنا غدي يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا الْلَّخَاسِرُونَ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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوه قال يا بشرى هذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ بَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها هالد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أي يسجن إلا أي يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت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 إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ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 هُوَ هو السميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجن له حتى حين ودخل معه السجن فتيا قال أحدهما إني أرى أعصر خمرا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 ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السدن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أضِيع الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناجم منه: اذكرني عند ربك، أذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بالضعسين.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 وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف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 كلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل، إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك توني به فلم جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة التي قطعنا أيديه إن ربي بكيدهن عليم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 الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير المنزلين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عنادي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان هجالوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا لَهُ لَحَافِظِينَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إلا كما أمن على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم "Yaa aban, ma nbihi bizi bızağtına rıddet irina ve namir ahlina ve napfaz axana ve nizdadu kiel bagir. Zalik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 قال أنتم شر ما كانوا والله أعلم بما تصفون. Qaloo ya ayyuhal azizu inna lahu aban şeycha'an kebira fakhuz ahadana makanahu inna narake minal muhsineen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 يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون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 قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ اللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين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 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني الله وما أنا من المشركين.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 أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وغنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين